Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alif Lam Mim. Zalik al-Kitaab la rayib, Fihi huda lil-Muttaqin. Al-Ladin yumin bil-Ghayb, يَقِنُونَ بِمَا أُزِلَّ إلَيْكَ وَمَا أُزِلَّ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَآئِكَ عَلَى هُدَى مِرَّ بِهِمْ وَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم آخر وما غر بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرد فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم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 إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلال تبلي الهدا فما ربحت تجارتهم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 فَاتَّقُوا النار فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي يوقُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّ تنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهر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 ما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل بين إلا الفاسقين الذين ينقضون عند الله من بعد ميثاقه. 119. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 110. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ما إليه ترجعون؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، ثم استوى إلى السماء، فسوىه سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكتين 119. في الأرض خليفا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 ك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أوبأ بأسمائهم فلم أوبأه بأسمائهم قال ألم أقول لكم ألم أقول لكم إني أعلم ويب السماءات والأرض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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منها الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَنكُن فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّنشَرِبَهُمْ 119. كُلُوا وَشَرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 110. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ 111. فَادُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُوا الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا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 Bilangan Allah. Itulah kerana mereka berkhianat dengan ayat Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi dengan kebohongan. Itulah kerana apa yang mereka صاروا الصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً بلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة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 فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لممتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف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 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 وَإِذَا النَّاقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنُحَدِّثُهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 Tataba tangan mereka, lalu mereka berkata: "Ini adalah hadiah Allah yang mereka dapatkan dengan sedikit. "Apa yang mereka dapatkan dari apa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 Ulaikah as-sabul jannah, Ulaikah as-sabul jannatihum, fiha khalidun. Wa idzakhzna min thaqbni isra'il, la ta'abudun illa Allah, wa bil waldeeni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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ثَاقِقٌ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَن تُمْتَشَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْهَلَ أَن تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن من ديار تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيديناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَهُ وَأَفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفَةٌ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 mereka tahu kafirnya, maka Allah mengutuk orang kafir. Sebab mereka sendiri yang kafir dengan apa yang Allah turunkan. Bermaksud apa? Bermaksud Allah mengutuk orang yang mengutuk orang yang mengutuk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 قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين وليتمنوا ابدا بما قدمت أيديهم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 والتبع ما تثلّ الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما يعلم مال من احد حتى يقول حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منه ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضرر ذي نبي من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن أنهم آمنوا واتقوا ل من عند الله خير ل من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نظرنا وسمعوا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 سخ من آية أو نقصها نكتب خير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 وأقيم الصلاة وأأت الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْمَنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَيُّ يُذْكَرَ فِي أَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَاءَ إِنْ كَمَا كَانَ لَهُمْ أَيُّ يَدُخِلُهَا إلَّا خَافِينَ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 ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولائك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل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 وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِّرَ بَيْتَيْنِ الْطَّائِفِينَ الْطَّائِفِينَ وَالْعَالِكِفِينَ وَالرُّكْعَةَ السُّجُودَ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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَ الَّتِي تُبَعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ Kitab, wal-Hikmet, wajazkihim. Innaka antal-Aziz al-Hakim. Innaka antal-Aziz al-Hakim. Wa mayarabu amillati Ibrahim, illa man safiha nafsa. Walladhiṣṣafaynahu fi al نه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وَإِذْ قَالَ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 117. ومن أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجا إلا الذين ظلموا منهم فَلَا تَخْشَوْنَ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ رَسُولٍ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 Inna Allah ma' al sabirin, ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Bukan benda yang takut dan lapar dan kekurangan wang dan jiwa dan hasil. Beri berita kepada orang yang sabar. إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابًا وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ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 Lau an lana karat, fana tabrro a minhum kama tabrroo minna. Kzalik yurimu Allah aamalum hasaratin aleyhim, wmahu bikhairjin min al-nar. سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا زَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ اتَّبِعُوا مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْلَمَا لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ 119. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بكم عمي فهم لا يعقنون 110. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله, واشكروا لله إن إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّمَا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْأَحْمَرَ الْخِزْيْرَ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ يُطْقِرَ وَظَيْرَ بَاغِيٍّ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب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 فَاتَّبَعُوا الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَى بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 111. In Allah Semih عليم 112. Faman khaf من موص جنفا 113. أو إثما 114. فأصلح بينهم 115. فلا إثم عليهم 116. إن الله غفور رحيم 117. <يس personaje> <سؤال> <سؤال> <يسؤال> يا أيها الذين آمنوا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 118. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 119. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Yuridillallah bikkum al-sara, na yurid bikkum al-gusl, walitu kamil al-ghde, walitu kabir Allah ala madaqum, walaghalakum tashkurun. Wa'iza salak ibadillahi fa'inni qarib,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 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمَّ تَمُ الصِّيامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُمْ مَنْ تُمْعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَضُهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 قل هي موآقات للناس والحج وليس البر بأن تؤتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا واتؤتى البيوت من أبوابنا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 Faini tahu, fa inna Allah Fau'ul Rahim, wa qatiluhum hatta la takaun fitnahu, wa yakun al-Dinu lillah. Faini tahu, fa la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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْ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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاصِكَ فُمْ فَذْكُرْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشْدَدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَطُونُ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. و يهلك الحورث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله خذته العزة بالاثن فحسبه جنّم فحسبه جنّم ولا بأس الناس من يشري نفسه بتيضع مرضاة الله والله رافض بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذاب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 كان الناس متواحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين، وأزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه، وما اختلاف فيه إلا الذين أطوه من بعد ما جاء.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 وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أعمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مروتان فإن ساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ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 والوالدات يرضعن أو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدته ب ولا مولود الله بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 17. واتسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وأن تَعْفُ أقرب لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَهُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوَصَّاءِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خَفَتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ عَصَوْا مِن قَبْلِهِمْ وَأَنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاضِعِينَ لِلَّهِ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ قَالُوا أَعوذُ بِرَبِّي مِنْكَ إِنَّكَ كَذَبْتَ وَإِنَّا لَمَعَكَ مِنَ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 قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من بفئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا قالوا ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوا تواتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع خرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 والذين كفروا أولياؤهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراه في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأموت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذين كفروا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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتٍ أَوْ بَتَّ سَبْعَ سَلَابٍ فِي كُلِّ صُبْلَةٍ يَأْتُ حَبَّهُ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ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 118. Kekamathal jenna birebootin asabaha wabilun fahatat akulahah zahfain 119. Fain lom yusib hawa wabilun fahatallahu bima ta'amaloon basid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 ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءَ يُصِرُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَةً تَعَفُّفَ تَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُوفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُوفِقُونَ أموالَهُ بالليل والنهار سَرَوْا وَعَلَانِيَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفاكم نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فكتبو وليكتب بينكم كاتبو بالعدل ولا يحب كاتب ان يكتبك ما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربّا وليتق الله ربّا ولا يبخس منه شيئا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 ولا يضار كاتب ولا شيدا وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله هو يعلمكم الله والله بكل شيء عليم وانكم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فريها رم قبوضا فإن أمن بعضكم بعضه فالمؤد الذي تمن أمانته وليتق الله رب ولا تكتب الشهادة وَمَن يَكْتُمَ فَإِنَّهُ أَأْثِمُ قَلْبُهُ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 صرنا على القوم الكافرين.